ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحراء ولكن لا تشعون ولنبرو أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر يَا أَيُّهَا الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا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 فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ تَرَفَّعَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ فِيهِنَّ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ مَا عَلِمْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْغَيْبِ فَهُمْ مُشْرِكُونَ مِنْ دَارِ مَا بَيَّنَّا مِنَ النَّاسِ بِالْكِتَابِ أُولَئِكَ يَعْنُهُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ يَعْنُهُمُ اللَّهُ وَيَعْنُهُمُ اللَّائِنُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاءُ لَعْنَةُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ for glory